الحمد لله في العالم الرحيم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا صراط المستقيم صراط الذي لا عليهم غير المطّOOM عليهم Валангали, Амин. Волел е Калъб ас-Саабу л وقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتينا لهم آلاتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجمال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ فاصбح الصفح الجميل ما متعما به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحسن عليهم وهم كما ننزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فهو ربك وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزين Фасади пе памт Рабка вкм мине садири, влагод Рабка хтта ја тиа кали. إياك <سؤال> نستعين فضلا كفيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله